الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في آفرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينب في الأرض وما يخرج وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا رضي لتأتين لكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قالوا في السماء já yeah, se هو الحق ويهدي ويهدي إلى قراط العزيز الحميد وقال الذين كفروها ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد أفتر فلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نختفيهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاف كسفا من السماء إن في ذلك وَقِيلَ لِلَّنَا نَرِيحُ غُدُوُّ مَا شَاءَ وَرَوَاحُ مَا شَاءَ وَأَسْنَرُ لَهُ أَيَّ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَأَنَّ يَذِ ابْنُهُم مِّنْ أَمْرِنَا لَا فأنك الجواب وحضور الرافعات اعملوا آل دارد شكرا وقليل من عبادنا الشكور فلما قضينا عليهم الموت ما دلهم على موت إلا دابة أفعل من سأتى فلنا خر تبينت الجن وأنه كانوا يعلمون الغيب كانوا يعلمون الغيب ما نبيه في العذاب النهي لقد كان لتبيان جنة جَنَّتُهُمَا يَدْعُونَ فِيهَا الْخَمْرُ وَيَأْكُلُونَ وَشَرِبُوا مِنْ كَأْسٍ عنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة وقدرنا فيها السهير سيروا فيها ليالي وأيام الآمنين فقرانوا ربنا بعيد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فاجعلوا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآياته كل طبال شكور ولقد صدق عليه الإبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ تَنعَمُونَ لَن اللَّهِ لَوِ انتَثَرُوا في, فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وَلَا قالوا الحق وهو العلي الكبير قل يرزقكم من السماوات والأرض قل إلاه وإلاه إياكم علىه كذلوا في ضلال مبين قل وهو مَنْ فَتَحَ عَلَيْهِمْ فَأَرْوِ يَا بَنِي لَنَا الْحَقُّ فِيهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الحكيم. وَمَا ونَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ يَكُونُ صَادِقٌ قُلْ يَكُونُ يَعْدُو يَوْمًا لَا تَتَعْفُونَ عَنْ مُسَاعَدٍ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُلَنِ نُؤْمِنَ بِهَاذَا الْقُوَاعِنَ وَلَا الَّذِينَ بِبِنَ يَدَيْنَ Zamori na nalo واجعلنا الأضلال في أعلاق الذين كفروا هَلْ يجبون إلى ما كانوا ظل <تضلق> الظل من يشاء ويخدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند زنازنفا إلا من آمن وعمل صالحا wa khayrun hazikin وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وقالوا ما هذا إلا إفء مفتر وقال قبل كنيزيل، وكذب الذين من قبلهم وما بلغهم عشرا وما سناهم وما بلغهم عشرا فكذبوا صلّي، أن تقوموا لله نثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بطاحبكم من جنة وهو على كل شيء فبما يوحي لي لي ربي إنه جميع وقد كفروا به من قبل ويختلفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشهون كما فعل بأشياءهم كما فعل من قبل